وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين زعمتم منهم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 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك ذريته لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك نذريته إلا قليلا أذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاء من استطعت منهم بصوتك وأجلب عني بخيلك ورجلك وأشارككم وأشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعده الشيطان إلا غرور وما يعده الشيطان إلا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 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى